وَإِذَا مس الانسان ضر دعا ربه مُنِيبًا اليه ثم إِذَا خوله ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فتراه, فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن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 وِنِعْمَ الَّذِي الله إن أرادني اللَّهُ بِضُرٍّ إن هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَمْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَتَعْلَمُونَ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 الله يتوفى الأم حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي, فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجنم مسمى فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أَوَلَوْ كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم إِلَيْهِ ترجعون وإذا ذكر الله وحده قُلُوبُ قلوب الذين لا يؤمنون وَإِذَا وإذا ذكر الذين من دونه هُمْ هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وإنسان ضر دعانا ثم خَوَلْنَاهُ خولناه نعمة منا قال إنما عَلَى على علم بل هي فثنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيمين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 قل أَفَغَيْرَ الله تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وَإِلَى الذين من قبلك لئن أَشْرَكْتَ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها